أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadhli alazim ainyi liuamini mkimcha mwenyezi mungu atakupeni kipambanuo na atakufutieni makosa na atakusameheni na mwenyezi mungu ni mwenye fadhila kubwa imeletwa kwako na uongofu.com